نبي من حرج في ما فرض الله له سنت. وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَضَرًا مَّنْ لا نُعْوِ وَلا يَجْنَى أَخَذَ إِلَّا وَنْكَن فِى يا محمد ذو أذى أخذ من رجالك ولكن رسول ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وذلك الرسول الله ولا إن كل رسول الله وخذ من نبيين وكان الظاوه بكل شيء علي Yeah. قال كان في الله والشمس يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوَمَنْ كُنتُمْ وَخَرَجَ كَرَّتْهُ وَأَصِيلَ وَمَنْ كنتُ قولي يُقرِّجُم من الظلمات إلى النور، وكان <تصفيق> وكان في الناس عزلهم أجرا كريما تحييتهم يومي القوم ذلكم اجرا يميما يا شَهِدُوا ومبشرا وَنَفِيرًا قدن خول الله عل